وصحنا لجل درب النجف متنا وصحنا على اللي يبسم منادينا وصحنا أسمع. اسمع احترت هاذ من ارات وصحنا لو هذا العرش فوق الوطي صلاة الى الشاعر ميزعاد الاسكناني عمي وصحنا وصحنا وصحنا وصحنا وصحنا ايالهل درو النجف مثنا وصحنا اي على اللي باسم نادي وصحنا احترت هذه منارات وصحنا وصحنا هذا العرش وغي يا قيل وطي صلوا يقول مركنها على الاسلام من شي مركنها خيبر من دحاها من ركنها شريف الكعبه صارت من ركن حولا ان فيها ولد حامي الحميه مركنها الى الشاعر من ركنها, ركنها, ركنها خيفر من دحرها من ركنها شر ي صارت من ركنها ولا انبيها ولا اتحامي حامي وسعي وسعي قاع حسين للزوار وسعي يا بذلت مجهود وسعي يا اطوف بقبر والسجاد وسعي بين لو بين ابو فاضل لاخيه سلوى وسعي يا قاعد للزوار وسعي لجل غايب بذلت مجهود وسعي يطوف بقبره والسجاد وسعي بين وبين ابو فاضل اخيم مع طوافي ابو شكناب سفاته مع طوافي معط وواف في الروح لجله معط وافي كل الطواف معط وافي اذا الاملاك طافت معط وافي اذا الكعب القبر بالغائيه اعيد اعيد خادم الى الشاعر المتالق مرزاعي الاشكراني والله ما عطوا في ابو سكنه بصفات ما عطوا الروح لجنا ما عطوا في لم لاكف فهد ما عطوا في اذا القبر بالغايى ضري صلوات اسالف فيك حائر اسالف بيش حائر بك عقلي وفكري الحائر اسمع بيش حائر بك عقلي وفكري الحائر وعندك من رسول الله السلام ينقل جابر قال لجدك العدنان يسلم عليك يا الباقر ها حياه الهادب ميلاد حياه الها علي يا اسمك مثل جدك علي المرتضى الكرار وانت الهادي الهادي وانت الهادي الهادي يعني كنا بالمختار شسالف انا باشعاري وبيك احتارت الافكار ها يا وارث كل اجداد يا وارث على مرحبا اسمع اسمع على مرحبا على مرحبا علي الكرار بسيفه الحتف امطر رفعيده ابو الحسن ون نزل واستر مو بسرا ستر الحيد لو تدري بعد شطر هاشق القاع بضربت سيفه على مرحب علي الكرار بسيف أمطر امطر مزعاد الاشكنان يا عم رفع ايده ابو الحسن ين وبراس نزل وشطر مو بس راس اضطر الحيد ولو تدرب عشل ضراها شق القاع بضربة سيفه